المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية نظم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى بصوت الأخ القارئ أبي هريرة الليبي الحمد لله رب العالمين على الائه وهو أهل الحمد والنعم ذو الملك والمالكوت الواحد الصامد البر المهيمين مبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطاقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرام مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ملاح نجمون وما شمس الضحى طالعت وعد أنفاس ما في الكون من ناسم وبعد من يورد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع انذار قومهم وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فذكر أكبرني عنه يكفيك في ذاك أول سورة نازلت على نبيك أعني سورة القالم كذاك في عدة الألاء قدامه قد ذكرا وقبرا دامه في سورة الناعم وميزه الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتاشم وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذنب فهم أدنى من البوهم وليس غبطات إلا بثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم ومن صفاته أولي الإيمان نهماتهم في العلم حتى اللقى أغبط بذن العلم أغلى وأحلى ما له استامعت أذن وأعراب عنه ناطق بفم العلم غاياته القصوى ورتباته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهيمم العلم أشراف مطلب وطالبه لله أكرام من يمشي على العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادات والجهال في الظلم العلم اعلى حياة للعباد كما اهل الجهالات أموة بجهليهم لسم على عقل بل لا يبصرون وفي السعير معتارف كل بذنبهم والعلم اصل هداهم مع سعاداتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن للعلم العلم من فيان فاعتاصم العلم والله ميراث النبوات لا ميراث يشبهه طبال مقتسم لانه ارث حق دائم ابدا وما سواه الى الافناء والعدم ومنه ارث سليمان النبوات والفضل المبين فما أولاه بالنعم كذا دعا زكريا ربه بي وليه الال خوف الموال من ورائهم العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطه الأيدي لمحتاكم فسلطه اليد بالابدان قصيره تكون بالعدل او بالظلم والغاشم وسلطه العلم تنقذ القلوب لها الى الهدى والى مرضات ربهم ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجة لمعتاصم العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لامم كذاك تستغفر الحتان في لوجد من البحار له في الضوء والظلم وخارج في طلاب العلم محتاسبا مج يَهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ مِنْهُمْ والسالكون طريق العلم يسلوكهم إلى الجنان طريقا بارئ الناسم والسامع العلم والوعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم فيا نظاراته إذ كان متاصفا بذاب دعوات خير الخلق كلهم كفاك في فضل أهل العلم أن من درجات فوق غيرهم وكان فضل أبينا في القديم على الاملاك بالعلم مع تعليم ربهم كذاك يوسف لم تظهر فضيلاته للعالمين بغير العلم والحكم وما اتباع كليم الله للخاضر المعروف إلا لعلم عنه منباهم مع فضله برسالة الإله له وموعد وسماع منه للكالم وقدم المصطفى بالعلم حاميله أعظم بذلك تقدما لذي قدم كفاهم غدوا للوحي أوعية وأضحت الايه منه في صدورهم. وَإِنْ غَدَوْكَ لَآفِي فِي الْقِيَامِ بِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَعِلْمًا لِغَيْرِهِمْ وَخَصَّهُم رَبُّنَا قَصْرًا بِخَشْيَاتِهِ وَعَقْلُ أَمْثَالِهِ فِي أَصْدَقِ الْكَالِمِ ومع شهاداته جاءت شهاداتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صامم ويشهدون على أهل الجهالات بالمولى إذا اجتامعوا في يوم حشرهم والعالمون على العباد فضلوهم كالبدر فضلا على الدري فاغتانم وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عبد بجمعهم وموت قوم كثير العد أيسار من حبر يموت مصاب واسع الآلم كما منافعه في العالم التاسعة وللشياطين أفرح بموتهم الله لو عالموا شيئا لما فارح لأن ذلك من أعلام حد فيهم هم الرجوم بحق كل مستارق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم لانها هالي الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم هم الهدات إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هاديهم ضلوا لجهلهم وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهار من نار على عالم نبذة في وصية طالب العلم يا طالب العلم تبغي به باد لم فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والاداب فالتزم واجهد بعزم قوي لا انسناء لو يعلم المرء قدر العلم لم ينام والنصح فابذله للطلاب محتاسبا في السر والجاهر والأستاذ فاحتارمي ومرحبا قل لمن يأتيك يتلوبه وفيه محفاظ وصايا المصطفى بهم والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم ومن يكن لي يقول الناس يطلوبه أخسر بصفاته في موقف الندم ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامه من حظ ولا قاسم كفى به من كان في شور وهود والاسراء موعظه للحاذق الفاهم إياك واحذر ممارة السفي به كذا مباهات أهل العلم لا تارم فإن أبغاض كل خلق اجماعهم إلى الإله آل الناس في الخيصم والعجب فاحذره إن العجب مجتارف أعمال صاحبه في سيله العارم وبالمهم المهم ابدا لتدريكه وقدم النص والاراء فالتهم قدم وجوبا علوم الدين انا بها يبين نهج الهدى من موجب النقم وكل كسر الفتى فالدين جابيره والكسر في الدين صعب غير ملتئم دع عنك ما قاله العصري منتاحلا وبالعتيق تمس قط واعتاصم ما العلم الا كتاب الله او اثر يجلو بنوره هداه كل منباهم ما سمى علم سوى الوحي المبين وما منه استمد لا قبال مغتنم والكتف للعلم فاحذر انك اتيمه في لعنه الله والاقوام كلهم ومن عقوباته ام في المعادي له من الجحيم لجا من ليس كالنجم وصائن العلم عمن ليس يحميله مذا بكتمان بل صون فلا تالم وانما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فهم ولا تاهم واتبع العلم بالاعمال وادعو الى سبيل ربك بالتبيان والحكم واصبر على لاحق من فتنه واذا فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم لا واحد بك يهده الإله لذا خير غداك من حمر من الناعم واشك سوا الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستاخم الوصيه بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا ما في حندس الظلم حكم براهينه واعمل بمحكامه حلا وحضرا وما قد حده اقم واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تقض برايك واحذر بطش منتاقم فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منباهم ثم المرا فيه كفر فاحذره ولا يستهوينك أقوى من بزيرهم وعما ناهيه كن يصاهم زاجرا والأمر منه بلا ترداد فالتازم وما تشابه فوض للإله ولا تقض فخوضك فيه موجب نيقم ولا تطعقوا لذي سيغ يزخري فوء من كل مبتادع في الدين متاهم حيران ظل عن الحق المبين فلا ينفك منحارفا معوج لم يقم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كانما خاطب الرحمن بالكلم هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاخنع به في كل منباهم هو البصائر والذكرى لمداكر هو المواعظ والبشرى لغير عمي هو المنزال نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من ساقم لكنه لاولي الايمان اذ عاملوا بما اتى فيه من علم ومن حكم اما على من تولى عنه فهو عمال كونه عن هداه المستنير فَمَنْ يُقِمْهُ يَكُنْ يَوْمَ الْمَعَادِ لَهُ خَيْرُ الْأَمَامِ إِلَى الْفِرْدَوْسِ وَالنِّعَمِ كَمَا يَسْقُؤُ لِلْإِعْرَاضِ عَنْهُ إِلَى جَارِ الْمَقَامِعِ وَالْأَنْكَالِ وَالْآلَمِ وَقَدْ أَتَى النَّاسُ صُفَّ الطَّلَيْنِ أَنَّاهُمَا ظِلُّ لِتَالِيهِمْ فِي مَوْقِفِ الظَّامِمِ وَأَنَّهُ فِي غَدٍ يَأْتِي لِصَاحِبِهِ مُبَشِّرًا وَاحِدًا عَنْهُ إِنْ يَا والملك والخلد يعطيه يُعْطِيهِ وَيُلْبِسُهُ تَجَلٍّ وَقَارِ الْإِلَهِ الْحَقِّ الْكَرَمِ يقال اقرا وردت الورق في غور في الجنات كي تنتهي للمنزل الناعم وحلتان من الفردوس قد كوسيت لوالديه لها الأكوان لم تاقم قالا بماذا كسينها فقيلا بما أقرأت مبناكما فاشكر لذني عامي كفى وحسبوك بالقرآن معجزة دمت لدينا دواما غير منصارم لم يعتره قط تبدل ولا غير وجل في كثرة الترداد عن سامي مهيمنا عربيا غير ذي عيوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم فيه التفاصيل للأحكام معناب عن عما سيأتي وعن نظم من الأمم فانظر قوارع آية المعاذي به وانظر لما قص عن عدن وعن إيرم وانظر به شرح أحكم الشريعات هل ترى بها من عويس غير منفاصم أَمْ مِنْ صَلَاحٍ وَلَمْ يَهْدِ الَّنَّ مَا لَهُ أَمْ بَابُهَا الْكَيْنُ وَلَمْ يَزْجُرُ وَلَمْ يَالُمِ أَمْ كَانَ يُغْنِي نَقِيرًا عَنْ دَايَاتِهِ جَمِيعُ مَا عِنْدَ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ نُوْضُمِ أَخْبَارُهُ عِيْضَةٌ أَمْثَالُهُ عِيبَرٌ وَكُلُّهُ عَاجِبٌ فِحْقَلِ ذِصَامِ لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه إن بادروا نذرا منهم لقومهم الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجز ومن حكمة والله أكبر إذ أعيت بلاغاته وحسن تركيبه للعرب والعاجم كم الخد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والراغم هيهات بعدا لما رموا وما قاصدوا وما تمنوا لقد بؤوا بذلهم خابت أمانيهم شهت وجوههم زغت قلوبهم عن هديه القيم كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغات بين الخلق كلهم بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ الأمر لم يرمي الجن والانس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم أنا وكيفا ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له واسمي ما كان خلقا ولا فيضا تصواره نبينا لا ولا تعبير ذي ناسمي بل قاله ربنا قولا وأنزاله وحيا على قلبه المستيقظ الفاهمي والله يشهاد والأملاك شاهدة والرسل معمو من العربان والعاجم الوصية بالسنة اروي الحديث ولازم أهله فهمون نجونا نص صريحا للرسول نمي سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحمي أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم هم الأفاضل حاد خير منقبة هم الأولى بهم والدين الحنيف هم الجهابدة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم لم يبقى للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم كفاهم شرفا أن اصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم يحيون سنته من بعده فلهم اولى به من جميع الخلق كلهم يروون عنه احاديث الشريعه لا يالون حفظا لها بالصدر والقلم ينفون عنها امتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئم أدوا مقالته نصحا لأمته صنوا روايتها عن كل متهم لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرف ولا نعم هذا هو المجد لا ملك ولا نسب كلا ولا الجمع للاموال والخدم فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم والامن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامه والبشرى لحزبهم فان اردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فأعمد إلى سلم التاق والذين نصبوا واصعد بعزم وجدها مثل جدهم واكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي واقرا كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم فهي المحجة فاسلك غير منحرف وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمل خير الكلام ومن خير الأنام بدا من خير قلب به قاد فاها خير فم وهي البيان لأسرار الكتاب فبالاعراض عن حكمها كن غير متسم حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي عليها وجانب كل محدثة وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي فما لذي ربة في نفسه حرج مما قضى قط في الايمان من قسم فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صمم في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعه وبالفرائض نصف العلم فعنك ما اوصى الاله وخير الرسل كلهم من فضلها ان تولى الله قسمتها ولم يكلها الى عرب ولا عجم يوصيكم الله من بعدها اتصلت وفي الكلاله اخرى فادن واغتنم وخذ اذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم واحذر قواننا ارباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم رموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وانقاذا لحكمهم يروك ان تجن الوحيين مجترئا عليهما بعقول الموفى للعجم وأن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم كذا الأحادث احاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدم إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها أكذب المنقول من كلم ما للتراب وما للغيب يدركه ما للتصرف والمخلوق من عدم لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت ذهرا تعالج أصنافا من الألم أما النجوم فزين للسما ورجوما للشياطر طردا لاستماعهم كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم والنيرين بحسبان وذلك تقادر العزيز العليم المسبل النعمي فمن تاول فيها غير ذاك قفى ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجم والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا للسهم فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذا كم بقرصهم واحذر مجله سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم تدعو لنبذ الهدى والدين اجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم وللركون الى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والاخلاق من عدم والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فعل ما شاء لم يضم قامت لديهم بلا قيوم بدعها مسخرات لغايات من الحكم سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم فقسموه الملاحيز الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بالقسم وكلما مر قرن أو قرون نتو به على صرث أخرى لخبثهم بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم واعجب لعدوان قوم إن حاولوا سبها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة وحاصل العلم ما ماء الصفات له فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي وذاك لاحظك الفتيا بأحرفها ولا بتسودك الأوراق بالحمم ولا تصدر صادر الجمع محتبيان تمليه لم تفقه المعنية بالكلم ولا العمامة إذ إل ترخاذ آبتها تصنعا وخضى بالشيب بالكتم ولا بقولك يعاني دائما ونعم كلا ولا حملك الاسفار كالبهم ولا بحمل شهادات مبهرجه بزخرف القول من نثر ومنتظم بل خشيه الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم فلتعرف اللهوالتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم وحقه اعرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي اشقى واسعد مختر اضل هدى ادنى وابعد عدلا منه في القسم اوحى وارسل واصصى امرا ونهى أحل حر مشار عن كامل الحكم يحب الاحسن والعساه يكره والبر يرضهما سخط لحرمهم بمقتضاد في الدارين مضطردان لظلم يخش ولا خير بمنهضم بمقتضاد في الدارين مضطردان لظلم يخش ولا خير بمنهضم فعمل على وجلين واذأب إلى أجلين واعزل عن الله سوء الظن والتهم للشرع فان قد وسلم للقضاء ولا تخاصم النبي كالملحد الخصم وبالمقادر كن عبدا لمالك وعابدا مخلصا في شرعه الخيم إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا لحرت في الظلم وخذ بالسبب واستوهب مسببها وثق به دنها تفلح ولم تضم بالشرع زن كل أمر ما هممت به فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمي أخلصه واصدق أصيب واهضم فذي شرطات في صالح السعي او في طيب الكلم أخلصه لله واصدق عازما واصيب صراطه واهضم أن النفس تنهضم لتعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم وحيث كان من النهي اجتنبه وان زللت تب منه واستغفر مع الندم واوقف النفس عند الامر هل فعلت والنهي هل نزعت عمود بالنقم فان زكت فاحمد المولى مطهرها ونعمة الله بالشكران فاستدم وإن عصد فعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم وانظر مخاز المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم والذن صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله آثنا واقتده بهم واقلت وبين الرجاء والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وتارج عفو للكرم فالخوف ما أورثا التقوى وحث على مرضاة رب وهاجر الاسم والاثم كذا الرجاء على هذا يحث لتصدق بموعد ربي بالجزى العظيم والخوف إن زاد افضل القنوط كما يفضي رجاء لامن المكر والنقم فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما امرا الرحمن فاستقم ومثل ما أمر الرحمن فاستقم سدد وقارب وابشر واستعن بغدو والرواح وادلج قاصدا ودم فمثل ما خلت الكسلان همة فطالما حرم المنبت بالسأم ودم على البقيات الصالحات وحوقلا واسأل الله حسن مختتم واضرع الى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم يا رب يا حي يا قيوم مغفرتان لما جنيت من العصيان واللمم وامنن علي بما يرضيك وقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم واعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في اصدق الكلم واقسم ببأسك رب حزب خاذره ورد كيد العاد في نحورهم واشدد عليهم بزلزال ودمدمتين كما فعلت بأهل الحجر في القدم واجعلهم ربنا للخلق موعظتان وعبرة يشديد البطش والنقم ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم وتم نظم بحمد الله ذي النعم قدمها لكم محمود المغيربي